قل لن نمذها أولئك هدي فان على صور وما كان عطاء fan fan bon la ba ban ou ma la لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد Thank you.